الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد You're <laughs> يزيد في الخلق ما O rek Oh <laughs> Amen. <laughs> of his كذلك النشور كذلك النشور من كان إلى Why <laughs> Vallahu Amen. <laughs> I live componente Na ص